بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض وَمَا بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش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 ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ العزيز الرَّحِيمُ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 ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَلَفْئِدَهُ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ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 سِهَم عَن دَرْبِهِم رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هداها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 فل تَعللَم نَفْسُم م أُخْفِيَ لَهُم مِ قُررَّةِ آعيُون جَزَ أَم بِمَا كانَوا يَعملُون أَفَمَن كََمُ مِنًا كَمَنْ كََ فَاسِقَ لا يَسْتَون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 ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وَل نُذيقًاَّهُم مِنَ العذاابِ لَ دنادُونَ العذاابِ لَكبَرِ لَعَهُم يرجعون وَمَ نَفْلمُ مَِّا ذُكِرَ بِآياتِ رَبِّهِ ثَُّ أَعْرَضَ عَنهَا إِا مِنَ المُجرمينَ مُ